بسم الله الرحمن الرحيم اتساروا من الناس في حجاب وهم في غفله واعرضوا لا يؤمنون يا لئني ربهم محدث الا استمعوا وهم يلعبون لَا يَسْمَعُونَ كَلِمَةَ الْعِذَابِ إِلَّا هَمْسًا إِلَى الْأَذْقَانِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِهِمْ وَأَسِرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ فَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ مُنْصَرُونَ قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم تلقوا الله وحده احلالا بل استره بل, بل هو شاعر الياسنا بايه ثانيه ثنا بايه كما اخل الاولون ما امن الصبر لهم من قوه اهلكناها فاهم يؤمنون وما لَا قَوِيَّةَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ مَعَهُمْ إِلَّا بِعِلْمِ اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ مَعَهُمْ إِلَّا بِعِلْمِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ مَعَهُمْ إِلَّا بِعِلْمِ اللَّهِ وَلَقَدْ فَتَنَّاهُمْ الْوَحْيَ فَيَنقَلِبُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ وَلَنُشَاءَ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وكن قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأس ما إذا هم منها يرفضون لا تركنوا ورجعوا الى ما اسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تستلون قالوا لا وين لنا ان كننا ظالمين وما ذالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُمْ وَلَكِنِ اتَّخَذَاهُمُ اللَّهُ النَّبِيِّينَ قُلْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيَّ إِن كُنتُ مِنَ الْغَافِلِينَ بَلْ تَقَلَّبُوا مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ فَذَلِكَ هُمُ الضَّالُّونَ وَلَكِنْ وَيْلٌ مَّنْ تُصِفُّونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن لَّيْسَ مِنَ الظَّاهِرِينَ إِلَّا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ مُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَمِنْهُ وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ ان تَقُولُوا آلِهَةً مِنَ الأَرْضِ هُمْ نَاشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أن اتقدوا من ذونه آلهة قل هاتوا برها لكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي الَّذِينَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رَسُولًا إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ فَقَالَ اتَّقَل الرَّحْمَنَ وَلَدَا تَبْحَلَ نُوبَ الْعِبَادِ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مَكَانَ كُلِّ دَابَّةٍ وَمَا تَحْكُمُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ وَمَا يَقُولُ منهم إني إله مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مَا يَشَاءُ اللَّهُ فَذَلِكَ هُوَ اللَّهُ سَرَبِيعُ جَهَلٍ بالرقيق المجيد الظالم اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففطقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء ثقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلَ الْمَالَ بَشَرًا مِنْ قَبْلِكَ الْقُلْدَ فَإِنِ اتَّفَهُوا الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَنَلْوَفِرُ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْكَ تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَأَى كُلَّ لِيمَةٍ كَفَرُوا إِن يَسْتَغِيثُوا إِلَّا بِاللَّهِ فَيُغْنِيَهُم مِّن ضِيقِهِمْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ مِن عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين تفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأثيرون يوم يضغط سن فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون تلقى رسله من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قُلْ مَنْ يَكْلَأُ طَابِ الْمَيْلِ وَالْمَهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مَحْرِضُونَ أَنْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْ نَاصِحِينَ بَلْ مَتَّعْنَاهُمْ لَآئِ وَآبَأْنَ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ فَلا يَرَوْنَ اَن لَّا نُهْلِقَ الارضَ نُقَصَّهَا مِن اَطرافِها أَسْهُلُ وَالْدَّارُ قُل إِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ولئن نستهم نفحة من عجاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثلا فَلَا خَابَ مَنْ قَرَبَ لِأَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُبْقَانَ رَبَّنَا أَنْتَ غَيْرُ الْمُسْتَغِيثِينَ الَّذِينَ يُخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَمِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَلْ يَكُونُ لَهُمْ مُبَارِزَةٌ أَنذَرْنَا فَأَنذَرْتُمْ لَهُمْ فكِرُوا لَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَآلَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَزَيَّنَّا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَأَهْدَيْنَاهُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ إِذْ قَالَ لِآبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ السَّمَاوَاتُ الَّتِي لَا تَرَوْنَ لَهَا عَوَاتِفَ قَالُوا وَجَدْنَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ لَقَدْ خَادَعَتْكُمْ صُعُدَاتُ وَأَبَاءُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَ نَبِيًّا بِالْحَقِّ أَمْ أن أَنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي صَوَّرَهُم مِّن نَّوْعٍ وَأَنَعَ عَلَيْهِم مِّنَ الشَّانِئِينَ وَتَاللهِ لَآخِذٌ لَّعَهْدِهِ فَلَا تَعْصُوهُ وَأَطِيعُوهُ وَلَا تُدْبِرُوا لَغَالَهُ ذَلِكَ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَسَمِعْنَا يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُمْ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 قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينقصون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم وفي سواد رؤسهم لقد علم تماما اولا يخفقون قل ان فتحظون منزول الله لا يوسعكم شيئا ولا يضركم فَسِلْ لَهُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلَهُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَشِّرُوا وَسَلَامًا عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى رَبِّهِمْ وَأَرِهُ مُهْ كَيْلا سَجَدَ لِلرَّحْمَنِ وَلَجَنَّامَ وَلُوطًا إِلَى الأَرْضِ الَّتِي دَارَتْ فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَأَغْرَقَ بَنَاهُمْ إِسْحَاقُ وَيَعْقُوبَ مَا فَلَتْ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلَ اللَّهُ أُمَّتِي يَحْذُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَأَوْفَيْنَا لَهُمْ فِعْلَ الْقَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ولوطا آتيناه حكما وعيما ونجيناه من القرية التي كانت تحمل القبائث إنهم كانوا قوم شوء فاتقين وأدخلناه في رحمتنا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 إِنَّهُ كَانَ قَوْمًا شَوْغًا فَرَغْبَنَا بِأَجْمَعِهِ وَدَاهُوا رُسُلَنَا مَاذْ يَحْكُمُونَ فِي الْحَرْبِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُلٌّ إِلَى حُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهُ سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَشَقَّرْنَا مَا عَدَا أُولِي الْجَذَا لَا يُسَبِّحُنَا وَقَاعِدِينَ فَقَطْ لَا فَاعِلِينَ وَلَمَّا نَاهُ فَصْنَعَ كَلَبُ صِنَّكُمْ لِتُحْصِنُكُمْ مِنْ دَشِكُمْ فَهَلْ آنَ تَشَافِرُونَ قُلْتُ لَيُنَالَنَّ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَذْرِي بِأَمِّهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي لَا رَطْبَةَ فِيهَا وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أن الَّذِي نَسِيَ الضُّرَّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَذَبْنَا لَهُ فَكَجَحْمَ مَأْدُبِهِ مِنْ ظُلٍّ وَرَأَيْنَا أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُ وَآتَيْنَا لَهُم مِّنْ عِندِنَا رَحْمَةً وَمِثْلُهُ مِن نَّعِمٍ رَّحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرًا لِّلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ حُدِثَ الْكِتَابُ كُلٌّ مِّنَ الصَّادِقِينَ وَأَمْطَيْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضدا فظن أن لن نقدر عليه فماذا في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك ذَٰلِكَ اعْتِصَامٌ مِّن قَوْمٍ ظَالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَانَ لَكُمْ مِنْ جِهَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَذَكِرْ يَا بِهِ رَبِّنَا تَجَلَّى صَرْفًا وَأَنْتَ قَيُّومُ الْوَارِثِينَ اسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا إِنَّهُمْ كَانُوا سَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وكانوا لنا قاصين والذين اسكنوا الصوغه فلتقنا فيها لروحنا وجعلناها وبمنا ايه من العالمين ان بذري امتهم أم فَقُولُوا احِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونْ فَتَقَصَّرُوا أَمْرُهُ بينهُم كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُ أَن يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا خَطَرًا عَلَيْهِ وَإِنْ مَا لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَن لَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حتى فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حبب ينسلون وقترب الوعد الحق فإلهي شاخطة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا وإذا كنا في غفلة من هذا فإلهي يا شيخ فقم أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله منها بل كنا ظالمين إن وما تعبدون من دون الله حطب جهمما أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لَهُمْ فِيهَا كَثِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّمَا الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ كَانُوا مُخَاضِعِينَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيثَهَا فَارْفَعِ الرَّأْسَ إِذَا رَأَيْتَ فُسُومَهُمْ قَالِبُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَسَتَلْقَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هُنَالِذٍ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُكَ عَنْ خَطَايَاهُمْ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَفْوَاجًا كَأَنَّهُمْ غَمَامٌ بَثَّ ثِقَلِهِ لِلْكُتُبِ كما بدأنا أول خلق معيده وعدا علينا إنا كنا لذاك اول قلق نعيده وعدنا علينا ان من كننا فاعلين ولا قابلت تبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عباد الصالحون ان وفي هذا لبلاغاً لقوم عابدي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين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 وَإِنْ أَدْرِيكَ لَغَرِيبٌ عَنْ دَاعِظٍ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يُعَلِّمُ الرَّجُلَ مِنَ الْقَوْلِ وَيُعَلِّمُ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُونَ وَإِنْ أَدْرِيكَ لَعِنْدَهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بَيْنِي حَقًّا وَرَبِّ نُرْحَمَنُ الرَّحْمَنُ مُسْتَعَانًا عَلَى مَا تَصِفُونَ